الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله اللهم اهدنا في من هديت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 فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا لا إله إلا أنت العزيز الحكيم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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تجعل يا مولانا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وطرارنا اللهم إنا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم يا ذا المن والاكرام يا ذا الجود نعام سلك بقدرنا اللهم فاعطنا بقدرك اللهم فاعطنا بقدرك اللهم فاعطنا بقدرك انت الكريم انت العظيم انت اللطيف انت الرحيم انت الودود يا من يجير ولا يجار عليه اجرنا من عذابك اجرنا من عذابك اللهم واعتقنا من النار اللهم وحرم من اجسدنا على النار فانا لا اقوى عليها اللهم انا ضعفا انا ضعفا وأنت الله القوي العزيز الجبار فمن لنا إلاك يا غفار فمن لنا إلاك يا رحمن أغلقت الأبواب إلا بابك اللهم إن طرتنا فإلى من نعود وإن حرمتنا فمن يعطينا وإن عذبتنا فمن يرحمنا وإن لم تعتقنا فمن يعتقنا هذه أيام وليامنا فيها عتقاء من النار اللهم فاكتبنا من عتقائك اللهم واكتبنا من عتقائك هذه هي الدنيا يا ربنا هذه هي الدنيا يا ربنا نشألك فيها نرجوك فيها نطلبك فيها لا اله الا انت لا اله الا انت سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا أنت الله الذي لا يموت فارحمنا يا الله ارحم من يموت ارحم من يموت ارحم من يموت كتبته علينا كتبته علينا فارحمنا إذا وارحمنا عند سكرات الموت وارحمنا بعد الموت وارحمنا بعد الموت وارحمنا عند الصراط لذات كثيره وانت تعلم ما في انفسنا ولا نعلم ما في نفسك فيا ارحم الراحمين اعط كل منا مسالته اعط كل منا مسالته واجعلها في رضاك واجعلها في رضاك صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر